بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا النشار أطلت وإذا الوحوش حفرت وإذا البحار تهجرت وإذا النفوس جوجت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قبلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذنفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوارب كنة والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند بالعرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تزهدون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن